بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اري اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء Sterker nog, dan يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع ثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وعقاه الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير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 صرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيط وحمر مختلف الوانها وغراب بسود ومن الناس والدوان ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأطاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تِجَارَةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها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 وهم يصطرون فيها، ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي. أو لم نعمركم ما فِيهِ فيه من تذكر جاءت النذير فَمَا فما الظالمين بالنقص إن قُنْقَلَائَفَ فِي فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسروا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا